أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنباً تجري من تحتها لنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين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 وَاجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَ إِلَى النار وينفقوا مما رفقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا من قبل يوم ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم لنهار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 وأتيكم من كل ما سألتموه وإن تعذون نعمة الله لا تحصوها إن ان لغواكم كفار واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني و بني نعبد رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَّبَّمَا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب الدعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب